ير الله ولا الشهر الحرام ولا الهديه ولا القلايد ولا الهديه ولا القلايد ولا ام البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۘ وَلَا يَعْتَدُوا إِلَيكُمْ ۘ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ واتقوا الله إن الله شديد العقاب